استمع واضبط الكلمات بالحركات التي تسمعها كما في المثال نصر كبر قرأ كتب سكت يقف ورث عدل ظلم فكر علم فهم، حصد، لاقي، سهل، يصل